ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون وزخرفا وإن كن ذلك لم ما مداع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين وَمَن يَعْشُو عَن ذِكْرِ اللَّهِ مَا نُقِيَ ضُلَّهُ شَيْطَانٌ فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّنَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَيَحْسَبُنَّ أَنَّهُمْ